السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسياغ الله تعالى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 عند قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة والأصل في النواه أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراه الأمر يعرف عند الأصليين بتعريفين أحد التعريفين يمس حقيقة الأمر والتعريف الآخر إنما يمس نتيجة فعل الأمر وعدم فعله فحينما أرادوا أن يعرف الأمر قال هو استدعاء الفعل بالقول أو طلب الفعل بالقول سواء بقول الله تبارك وتعالى أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو استدعاء أو طلب للفعل بالقول على وجه الاستعلاء أي أنه ما إلى أتباعه والنهي عكسه فالنهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء أو هو طلب الترك بالقول على وجه الاستعلاء فالتارفان من نجا فيقولون إن الأمر هو ما آثما مخ... مخ... مخالفه ما يعاقب أو يعرض للعقاب تاركه مخالفه ويثاب فاعله والمستجيب له، وهذا حصل في الأمر. أما الأصل العملي فهو قول الشيخ رحمة الله عليه: الأصل في أورد، إلا من الكتاب ومن السنة أو من أمرنا الكتاب والسنة أن نطيع أمره كالوالدين مثلا. أو طاعة الزوجة لزوجها أو طاعة الرعيه لراعيها، فالأصل فيها أنها للوجوب الأصل في الأمر إذا وجدت أمرا في الكتاب والسنة فالأصل أنه يدل ويفيد الوجوب وقد عرفنا الوجوب قال إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباح. وجوب بأدلة صريحة واضحة وأقوىها قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيره من بينهم فهذا كما قال بعض العلماء أدل دليل وأقوى وكذلك احتج بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب نبيب وكذلك احتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشقا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أي أن المشقة متعلقة بالأمر وأن الأمر يلزم منه مشقة والمشقة تظهر في أنه ليس لك خيار إلا أن تطيع فيه فلست مخيرا في فعله وعدمه هذا هو المشقة والذي يناسب المشقة هو الوجوب اذا فكان الأصل في الأمر هو الوجوب لأن المشقة لا تناسب إلا الأمر الواجب وكذلك احتج بعض العلماء بأن الأمر قرن في كثير من المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى بالمعصية قرن الأمر بالمعصية كقول الله تبارك وتعالى في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم, لا يعصون الله ما أمرهم وكما قال موسى للخضر في قول الله تبارك وتعالى ولا أعصي لك أمرا فاقتران المعصية بالأمر في هذه الآيات وغيرها يدل على أن الأمر يفيد الوجوب لأنه لا تكون المعصية إلا في مخالفة الواجب وقوله إنه قد ننتقل من دلالة الأمر على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب أو الإباحة ببعض الأدلة أو القرائن. والأمور التي يستعملها العلماء للانتقال من دلالة الأمر على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب أو على الإباحة أحد شيئين إما أن يكون شيئا مقترنا مع الأمر في نفس الجملة في نفس السياق كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فقوله لمن شاء يدل على التخيير والتخيير لا يكون مع الإيجاب إذن التخيير هنا دليل على الاستحباب ومكان لمن شاء هنا في نفس الجملة في نفس السياق فيكون هذا قرينة تصرف وتزيل وتدفع وترفع دلالة الأمر على الوجوب فتجعلها في الاستحباب وقد يكون الشيء الثاني الذي يرفع هذه الدلالة إلى الاستحباب قد يكون بعيدا عن الجملة في مكان صلى الله عليه وسلم وهذا يحتج به بعض العلماء الذين يرون. تحية المسجد ليست واجبة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين وفي روامري الوجوب إذن الحديث يدل على وجوب ركعتين قبل الجلوس لمن دخل المسجد لكنهم قالوا إن حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا عن عن الإسلام فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاوات الخمس في اليوم والليلة فقال الأعربي والله لا أزيد على هذا ولا انقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأركان قالوا أقره على عدم الزيادة وهذا دليل يصرف الأمر من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب مثال آخر إلى دلالته على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل من غسل ميتا ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الحديث في أحكام الجنائز ثم قال هذا الحديث يدل على الوجوب ولكننا لم نقل بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما ذكر الشيخ الألباني أنه قال قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل ليس عليكم في غسل ميتكم غسل أي لا يجب فكان هذا واضحا في أنه دليل يصرف الأمر بالغسل عند غسل الميت من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب فقط وأما أن الأصل في النواهي للتحريم فيعكسون القضية يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده فالأمر بفعل الشيء نهي عن تركه فياتون بأدلة أو الأدلة التي استعملوها واحتجوا بها على أن الأصل في الأمر هو الوجوب احتجوا بها حينما عكسوا الأمر والمسألة فقالوا الأصل في النهي التحريم ثم احتجوا بأشياء أخرى أيضا من ذلك قول الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقول الله فانتهوا أمر والأمر يدل على الوجوب إذا الانتهاء عما نها عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب فنخلص إذن إلى أن, إلى أن الأصل في النهي التحريم الأصل في النهي التحريم وكما ذكرت هذه الأدلة التي يستعملها العلماء لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وغيره ولصرف دلالة النهي من التحريم إلى غيره إما أن تكون مقترنة بالأمر أو النهي في نفس الجملة أو أن يكون الدليل أنه الذي صرف إلى الكراهة عند بعض العلماء ولا يهمنا إن كان الأمر هذا هو الراجح أم لا إنما نأخذ المثال فقط حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نها وفي رواية زجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم هذا من حديث السلسلة الصحيحة زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما عن الشرب قائما فقال بعض العلماء هذا نهي والنهي يدل على التحريم لكن صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما عند بئر زمزم منها فبعض العلماء يحتجوا بهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرف نهيه عن الشرب قائما إلى الكراهه فقط وهذا وجه في الجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين نهيه عليه الصلاة والسلام وإلا فإن طرق الجمع في هذه المسألة خاصة كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى ثم قال رحمة الله عليه والأصل في الكلام والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة هذه الجملة تحتاج إلى وقفة وقفة الأولى ينبغي أن نفهم القصد من قوله الحقيقة ومن قوله المجاز والأمر وخطبه سهل إن شاء الله أما الحقيقة فهي استعمال الحقيقة هي استعمال اللفظ أو الجملة أو التعبير كيفما اردت استعمال اللفظ سواء كان اللفظ كلمة واحدة او عبارة من العبارات العربية هو استعمال اللفظ فيما وضعه العرب له اولا وهذه كلمة اولا في غاية الامية ايضا اولا اعيدوا اوكرر الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضعه فيما وعه وقل الى هذا تعلمه لضرع من فيما في القول كثيرة جدا والغريب انهم دائما يمصون على نفس الامثلة يقولون الاسد اذا اطلق فقصدنا منه الحيوان المفترس سنغير الامر نقول, نقول كلمة البحر البحر أثل ثلثي مساحة الكرة الأرضية طيب إذا أطلقناه ولم نقرنه بأي شيء يدل على قصده ومرادنا من استعمال كلمة البحر نعود إلى كلام الشيخ نقول الأصل في الكلام الحقيقة فإذا قلت له أنا كنت أمام بحر وبعت نقطة فأنا لا يلومني أحد إن فهمت عنك إن قلت هذا الكلام أن أفهم عنك أنك تريد البحر الذي هو الماء هذا هو حجتي لأنك لم تزد على ذلك يعني أي أنك انتقلت تجوزت كأنما, كأنك كأنما اجتزت من مكان إلى مكان آخر عبر قنطرة اجتزت لذلك سمي المجاز لأنك تجتاز نهرا مثلا من ضفة إلى أخرى وتأخذ معك هذا اللفظة تأخذ معنى هو هي المعنى الثاني فتأخذ اللفظة من الضفة الأولى إلى الضفة الثانية فتكون كأنك اجتزت نهرا فوق قنطرة ولذلك نقول مثلا في مثالنا لو قلت لك لا والله لقيت بحرا فاستفدت منه وجالست وضحكت كثيرا مباشرة ستستدل أنت بهذه الزيادات على أنني قطعا لا أقصد البحر المراد في أول الأمر إنما أقصد إنسانا موصوفا بكونه بحرا لسبب من الأسباب ولذلك العلماء يصفون المصنفون في التراجم يصفون العلماء بأنهم يقول فلان كان بحرا فلان كان بحرا أو يقال للجواد هو ك... يعني كبير وكثير كما أن العالم علمه كثير وكبير مهما اغترفت منه لا, لا يزول ولا ينقضي وتقول إن السلطان الفلاني بحر حينما يغضب حينما ترتفع امواجه وهكذا قص على هذا جملة أشياء يستعملها الشعراء وكتاب الحكام والأمراء في كثير من مصمفاتهم بل لا أبعد كما قال بعض مشايخنا غالب كلام العرب هو من هذا القبيل أي من قبيل المجاز يتركون المعاني الأولى ويستعملون معاني كثيرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة هذا من باب تزيين الكلام واستعمال التعابير الجديدة للدلالة بطريقة مختلفة على ما يريدون أن يوصلوه إلى الناس ولذلك غالب كلام الشعراء من هذا القبيل فقال ورحمة الله عليه الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز أي إلى استعمال اللفظ في غير المعنى الأول قال إن كل نابه لأن بعض العلماء يمنع وجود مجاز في اللغة وفي القرآن وينسبون ذلك مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا دافع عنه كثيرا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في رسالة خاصة لكن المجاز على التعريف الذي ذكرنا موجود بكثرة في كلام العرب قال إلا إذا تعذرت الحقيقة أي إلا إذا لم نستطع أن نكون على الحقيقة لا نستطيع أن نجري هذا اللفظ على المعنى الأول لما يكون مثلا من لازم ذلك معنى فاسد أو يكون عندك دليل يدل على وجوب الانتقال من الحقيقة إلى المجاز فمثلا إذا قلت لك فلان سماء فلان سماء لا يمكن ان تتصور وانا اقول هذا الكلام ان فلانا احد السماوات سمث قد ان تتصور شيئا اخر كيقته او ان يقول قائل, قائل مثلا رميته بسهم عيني راب ميته بساهم عين أفي العيون سهام لا لا يمكن ولا ويتعذر حمل اللفظ على هذا المعنى الأول. أعتذر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر كان هناك واحد مكالمات هاتفية. كنا وقفنا عند قول الشيخ رحمة الله عليه إلا إذا تعذرت الحقيقة إلى الآن لازلنا نتحدث عن الحقيقة عند أهل اللغة لازلنا نتحدث عند الحقيقة عند أهل اللغة وهذا المبحث مبحث بلاغي مبحث بلاغي فمن شاء توسر الاقل ينظر البلاغه الواضحه قريبه إن شاء الله فيها امثله تقرب هذه المعاني التي ذكرناها ثم قال رحم الله والحقائق ثلاث سبحان الله ادين سيقول تقول حقائق نسبيه فحينما تكون الحقيقة الشرعيه اي الحقيقه بالنسبه الى علماء الشرع حقيقة العرفيه الحقيقة بالنسبه الى عرف الناس في الاصل قلنا ان الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضعه له العرب اي هذا امر لغوي والبحث لغوي الان نعرف الحقيقة الشرعية لمراعاه الشريعة وفقهاء الشريعة سنقول الحقيقه الشرعيه هو استعمال الشرعي اولا اي اعطيناهم حقا ان يستصطيفوا لانفسهم جعلناه باهل اللغه في هذه الاهليه وكذلك جعلنا للعرف حقيقه ايضا ادم باب التوسع فمثلا من الحقائق الشرعية وهذه معروف يضربون بها المثل الصلاة الصلاة في اللغة معروف معناها وهي الدعاء فإذا أطلق لغوي كلمة الصلاة فإننا نأخذ كلامه هذا ونحمله على الأصل عندنا بنسبة له وهو الدعاء ظن تعامل معه بالنسبة لحقيقته هو فنقول انه حينما يستعمل تعمل كلمة الصلاة فقصده العبادة المبتدأة بتكبيرة الاحرام والمنتهية بالتسليل هذه هي الحقيقة الشرعية اي اننا نأخذ بعين الاعتبار اصطلاح كل اهل فن فربما نوسك نقول الحقيقة الشرعية الحقيقة عند علماء الحديث اذا اطلقوا كلمة فما المقصود عندهم ابتداء واصاله لكنهم حصروها هنا لما سيذكره الشيخ رحمة الله عليه مثلا من الحقائق العرفية اطلاق كلمة الدابة الدب كل ما يدب على وجه الأرض أحيانا بعض الناس يسمون السيارة التي تركب دابه لأنها تدب لكن الدابه في اللغة هي, هي هذه والدابه عند عند الناس في عرفهم إنما تطلق على الحمار أو على الناقة أو ما يركب أما في اللغة الأمر فيها واسع ثم قال رحمة الله عليه فما حكم به الشارع وحده أي ذكر له حدا وتعريفا وبين مراده من اطلاقه وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي نحن ملزمون لأننا حينما نبحث في الشرع إنما نتعامل بالحقيقة الشرعية قال وما حكم به ولم يحده اكتفاءا بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة كإطلاق كلمة النساء مثلا قالوا كلمة النساء إنما تطلق على المرأة الحرة ولا تطلق على الإماء هذا مثال قال وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة بحيث لم يبين معناه الشرع بيانا مفصلا مبينا ولم يعني لما يأمرنا بالرجوع فيه إلى اللغة ووجدنا فيه اضطرابا شكتنا في وجوب الرجوع فيه إلى اللغة قال رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم كما فعل شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كلمة السفر والضرب في الأرض قال إنما أطلق ولم يبين معناه الشرع بالنظر إلى تصرفات وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال السفر أطلق في الشرع ولم يبين ولم يحد ولم يعرف تعريفا واضحا كذلك في اللغة قال نرجع هذا إلى عرف الناس لأنه أمر يتغير لا يمكن ضبطه بالمسافات لانك لو قلت انه عشرون او ثلاثون او اربعون كيلو فما قول من يبدأ من الدار البيضاء من اقصاها الى اقصاها هل يكون مسافرا لا يكون مسافرا لكن لو خرجت من مدينة مدينه صغيره بضعة ثم غاب عنك دورها ومنازلها وضواحيها تكون مسافرا وهذا هو الضابط لذلك في بعض الرفات العلماء تارقة الدور وهذا هو الحقيقة حينما تفارق قدور البلد وتجد نفسك خارج دواحيها تحس أنك في سفر بعد ذلك وهذا هو الذي ينبغي البناء عليه في الصلاة وفي الصيام قال وقد يسرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف وال المعاشرة بالمعروف، معاشرهن بالمعروف، معاشرة المرأة تختلف باختيار أعراف الناس في كل بلد. اعتذر مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذر مرة أخرى. أولى. التي يضطر إليها الفقهي في كل تصرفاته الفقهيه أعتقد نحن على أبواب مباحث تحتاج إلى تركيز خاص وإلى وقت أطول وهي مباحث العموم والخصوصي والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان فلربما نحتاج إلى وقت آخر الحصه المقبله ان شاء الله تعالى يعني راجعوا قليلا هذه الأمور لأنكم كما ترون مر مرة الكرام طبيعة الحال كمر السحابي السريع نريد أن نأخذ نظرة عابرة على هذه المباحث مع فوائد إن شاء الله تعالى وفيكم الخير والبركة أعتقد والله أعلم أن الأمور كانت واضحة لا أحبث التطويل الآن لا أحبث التطويل الآن التطويل له مكانه إن شاء الله تعالى هناك أشياء جميلة كثيرة يعني في أصول الفقه لعلنا نقف عليها إن شاء الله في كتاب آخر لو قدر الله وشاء فأتدرأ للإخوة عن التقطعات واقول بطبيعة الحال